يعلم صََِّكُم وَجَهرَكم وَععلممُ مَا تَكسبون وما تَأتيهِم مِن آيٍَ مِ آياتِ, آيات رَبِّم إلا كانواعَنه مُعرض مرِضين فقدَ كَذبوا بالِالحَبِ لَ م جَاءهُم فَسَو فَيأتيهِم أَم مَا كانوا بهه يَسَْهزِون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مَا لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم ورسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا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 تَبِعَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ بَنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يفلح الظالمون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 من يستمع <تصفيق> إليك <تصفيق>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 وَلَوْ تَرَى إِذْ خِفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ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 أفلا تعقلون قد نعلم لا ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 الذين كذبوا باياتنا والذين كذبوا باياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يغله ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتغرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تغرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أب أب أب أب أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات, لعلهم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أداكم عذاب الله بغدة أو جهرة هل يهلك إلا القول قالالم وَمانُ رُسلل المُررسلينَ إلا مبَشرّرينَ وَمذِرين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 تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين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 وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين